111. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 112. وينقلب إلى أهله مسرورا 113. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره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 111. والسماء ذات البروج 112. واليوم الموعود 113. وشاهد ومشهود 114. قتل أصحاب الأخدود 115. النار ذات الوقود 116. إذ هم عليها قعود اندین ملم پل پل مدن 111. إنما ولهم عذاب الحريق 112. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 113. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 115. إن بطش ربك لشديد 116. إنه هو يبدئ 122. والغفور الودود 123. ذو العرش المجيد 124. فعال لما يريد 125. هل أتاك حديث الجنود 126. فرعون وثمود 127. بل الذين كفروا في تكذيب 128. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقَ وَمَا أَذَرَاكَ مَا الطَّارِقَ النَّجَمُ الثَّاقِبَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا انْتَزَعَتْ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهله مرويدا